لا إله إلا القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما يستيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن آباؤكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف.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 ما كنا للغيب حافظين، واستنى القرية التي كنا فيها والغير التي أقبلنا فيها، وإننا صادقون. قال بسم وَلَتْ لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال فَصَعَى عَلَى يُوسُفَ وَتَوَلَّى عَنْهُ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَمَا يَضُرُّ الْعَيْنَا مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كظيم. قالوا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 أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مذجات فأوفلنا الكيل, الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين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 علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تَّلَّاهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئٍ قال لا تثريب عليكم اليوم يطفر الله لكم يطفر الله لكم الله وأرحم الراحمين إذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبيك بصيرة أتوني بأهلكم أجمعين، ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجدري حيوس فلو لا أنت فندون، قالوا تَمَّاهِ إِن اَكَلا فِي ظِلَالِكَ الْقَدِيمِ فَلَمَّا أَنْجَأَ بَشِيرٌ أَنْقَاهُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَرْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ لَكُمْ إِنِّي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 فَأَمَرَ ذُخْرَى عَلَى يُوسُفَ أَوَا إِلَيْهِ أَدْوِي وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا سُجَدًا وَقَالَ يَا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 إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ولا دار الآخرة خير للذين التقوا أ فلا تعقرون حتى ما إذا استأشر الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم مصرنا